ن س ا الله اليكم يقول السائل ماذا على المسافر إ ذ ا سمع المنادي ينادي ل ل ص ل ا ة هل ت ل ز م ه ا ل إ ج ا ب ة أ م ي ت ر خ ص برخص السفر يجب على من سمع النداء ليس له ع ذ ر يحضر ويصلي قال صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم ي أ ت ه فلا ص ل ا ة له إ ل ا من عذر قيل وما العذر قال خوف أ و مر بعض الناس إ ذ ا كانوا مسافرين ونازلين ببيت ه م ج ا ن ب المسجد يقول و ن الله احنا مسافرين نبي نصلي بهذا بيتنا لا م ا يجوز لكم تصلون وتسمعون ا ل أ ذ ا ن و ب ج ن ب ك م المسجد يقول نريد أ ن ن ا نقصر صلوا مع ا ل إ م ا م و أ ت م و الصلاه ا أ ع ظ م لكم أ ج ر ا لا تحرمون أ ن ف س ك م من ا ل أ ج ر و إ ج ا ب ة ا ل ن د ى نعم ف ا ج ا ب ة المؤذن يعني الحضور واجب لمن سمعه وقدر على الحضور سواء كان مسافرا أ و مقيما نعم